فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها